وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والإيمان بالثواب والعقاب هو الطريق إلى سرعة الاستجابة لله ورسوله وسرعة الاستجابة لسمعنا وأطعنا وهذا كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عن يوسف ابن ماهك قال جاء رجل من أهل العراق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال له يا أم المؤمنين أريني مصحفك كي المصحف عليه فقالت رضي الله عنها وما يضرك أيه قرأت قبل لقد نزل أول ما نزل آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا ولو كان أول ما نزل لا تزنو لقالوا نترك الزنا أبدا لقد نزل وأنا جارية حديثة السن ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا زوجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا استقراء من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفاهمة الواعية المستقرئة لحال الدعوة في بدايتها كيف بدأت الدعوة؟ بدأت بالعقيدة بدأت بالتوحيد بدأت بذكر الجنة والنار في الآيات المكية قصيرة المقطع شديدة الواقع ومثلت لذلك بآيات من القرآن المكي بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر فلما استقرت العقيدة وعظم الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد حينئذ خفت عليهم الأحكام وخفت عليهم الأوامر والنواهي بعد استقرار العقيدة هذا فهم عال جدا وواع جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف يطعنون عليها إن من يطعن على أم المؤمنين عائشة يشهد على نفسه بالجهل بل بالغباء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استقرأت حال الدعوة ووضعت الخطوط العريضة بأن هذه الدعوة لابد أن تبدأ بالعقيدة والإيمان بالجنة والنار كما قال حنظل رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين وهذا حديث صحيح كذلك روى الطبراني بإسناد فيه كلام أن حارسه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارسة قال أصبحت مؤمنا حقا قال لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال أصبحت كأني أنظر إلى, إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتضاغون واستوى عندي مدرها وزهبها فقال عليه الصلاة والسلام عرفت فلزم هكذا حينما تستقر العقيدة ويصح التوحيد يكون بعد ذلك يسهل على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون من عرف الله سبحانه وتعالى استمر على فعل الطاعات وعلى أعمال البر تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وتحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا يعني وله الدين دائما سبحانه وتعالى وتحقيقا لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من عرف الله تعالى لو أعطي ملك سليمان ما شغله عن الله طرفة عين بل يشتغل به له ولم يشتغل به عنه كثير أعطوا الملك فسخروه في طاعة الله سبحانه وتعالى منهم نبي الله داود ونبي الله سليمان ومنهم زل قرنين هؤلاء منهم أنبياء كداود وسليمان ومنهم من ليس بنبي كزل قرنين سخروا في فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى بخلاف ما حدث من فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت وبخلاف ما حدث من النمرود عليه لعنة الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك فالملك عند فرعون جعله يطغى الملك عند النمروز جعله أيضا يطغى فحاج إبراهيم في ربه لو كان ضعيفا ما فعل ذلك لو كان فقيرا ما فعل ذلك وكذلك خارون إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم فهناك من يبغي بوجود المال وهناك من يبغي بوجود الملك وهناك من يستخدم المال والملك فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى فمن عرف الله عز وجل لو أعطية ملك سليمان ما شغله عن الله طرفة عين بل يشتغل به لله ولم يشتغل به عنه سبحانه وتعالى من عرف الله عظم الله سبحانه وتعالى في قلبه فالعبد إذا عرف الله عز وجل أسنى على ربه وأزرى بنفسه وحينما يعظم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد, في قلب العبد فإنه يعظم شعائر الله وإنه يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه من عرف الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعارض شرع الله بإلهام ولا بكشف ولا بمنامات ولا بأهواء ولا بأراء الرجال من عرف الله عز وجل أطاعه سبحانه وتعالى ولم يعص الله من أجل مخلوق من عرف الله تعالى فإنه لا يصر على المعصية ولا يجاهر بها ولا يفرح بها إن الإصرار على, على الزم أعظم من الزم إن الفرح بالزنب أعظم من الزنب إن المجاهرة بالزنب أعظم من الزنب لذلك وصف الله تعالى المتقين وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم زكروا الله فاستغفروا لزنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون هناك فرق بين الفاجر والمؤمن كلاهما قد يتعرض للمعصية فالمؤمن يرى الزم كالجبل يريد أن يقع عليه والفاجر يرى الزم كأنه زبابة يقول لها هكذا فرق شاسع بين المؤمن وبين الفاجر المؤمن يسارع بالتوبة ويندم بل ويبكي على زنبه والفاجر يفرح ويجاهر وهذا دليل على موت قلبه فإن الندم على الزنب بعد الزنب حياة للقلب والبكاء على الزنب دليل على حياة القلب أما الفرح بالزنب فإنه يدل على موات القلب وما لجرح بميت إيلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين يبيت العبد يفعل الزم ويستره ربه ثم يصبح فيجاهر بزمبه ويكشف ستر ربه ويقول فعلت الليل كذا وفعلت الليل كذا وقد بات يستره ربه فأصبح يكشف ستر ربه سبحانه وتعالى إن مجالسة من عرف الله سبحانه وتعالى تدعوك من الرياء إلى الإخلاص ومن الكبر إلى التواضع ومن الغفلة إلى ذكر الله تعالى ومن الغش إلى النصيحة ومن حب الدنيا والانشغال بها إلى الإقبال على الدار الآخرة والانشغال بها اختلف العلماء أي الأعمال أفضل الفريق الأول قال أفضل الأعمال أشقها فالأجر على قدر المشقة وهذا كلام مقبول فإن صلاة بالليل ليس كصلاة بالنهار في النوافل وإن الصوم في اليوم شديد الحر ليس كالصوم في اليوم البارد إذا كانت هناك مشقة فالأجر عظيم وهذا كلام مقبول الفريق الثاني يقول أفضل الأعمال ما كان فيه زهد في الدنيا لأن الزهد في الدنيا يفرغ القلب لأن يجتمع بالرب سبحانه وتعالى إن الدنيا بشواغلها تشغل القلب عن أن يجتمع بالرب سبحانه وتعالى فأفضل الأعمال ما كان فيه زهد في الدنيا حتى قال أحدهم أكون في خلوتي اجتمع قلبي بربي فإذا أزن المؤذن فخرجت تفرق قلبي فسأل عالما عن هذا فقال له إذا كنت تحت العرش وسمعت المؤزن يؤزن فأجب وخرج إلى الصلاة لأن الخلوة والأنس بربك في خلوتك فيه حظ نفسك واستجابتك للمؤزن فيه مراد ربك فقدم مراد ربك على حظ نفسك الفريق الثالث قال أفضل الأعمال ما كان فيه نفع متعدي وما أرسلت الرسل وما بعث الأنبياء إلا لنفع العباد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر فأفضل الأعمال ما كان فيه نفع متعد. هذا هو الفريق الثالث فماذا قال الفريق الرابع الفريق الرابع قال لكل وقت واجب هذا الواجب في هذا الوقت هو أفضل الأعمال سواء كان أشقها أو فيه زهد أو فيه نفع متعدد فإذا نودي للصلاة فأفضل الأعمال في هذا الوقت إجابة الداعي والخروج إلى الصلاة حتى قالت أم المؤمنين عيشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله فإذا سمع المؤزن خرج فلم يعرفنا ولم نعرفه وأفضل الأعمال في وقت الصيام الصيام وأفضل الأعمال عند الصدقة إخراج الصدقة وأفضل الأعمال في وقت الصحر الاستغفار وأفضل الأعمال في أواخر رمضان الاعتكاف إذا جاءه سائل أن يعطيه وإذا جاءه ضيف اشتغل بضيافته لكل وقت واجب هذا الواجب هو أفضل الأعمال في ذلك الوقت فتجد هذا العبد عبد الله المطلق غير مقيد تجده مع المصلين مصليا ومع الصائمين صائما ومع الزاكرين زاكرا ومع طلبة العلم طالبا يشتغل بمراد ربه ولم يعمل بهوى نفسه لم تقيده القيود ولم تملكه الرسوم هذا القول الرابع هو أفضل الأقوال أن لكل وقت واجب هو أفضل الأعمال في ذلك الوقت أعظم الأسماء لله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة الله هو الجامع لصفات الجمال وصفات الجلال فصفات الجمال الرحمن الرحيم الودود الرؤوف وصفات الجلال العزيز الجبار المتكبر فاسم الله الله سبحانه وتعالى هو الجامع لصفات الجلال والجمال معا ابتدأ الله به كتابة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وابتدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم خطابه. لفظ الجلالة الله تضاف إليه الأسماء فتقول الرحمن هو الله الرحيم هو الله القادر هو الله العليم هو الله الصبور هو الله الشكور هو الله فكل الأسماء تضاف إلى لفظ الجلالة الله هذا الاسم لم تنكره أمة من الأمم حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ويقول الله سبحانه وتعالى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 فهذا الاسم لم تنكره أمة من الأمم ربما يقول قائل فرعون أنكره وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فأقول لكم إن الله عز وجل قال عن فرعون وملائه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ربما يقول قائل أن هناك في العصر الحاضر ملاحدة شيوعيون ينكرون الله سبحانه وتعالى أقول هم ينكرون بألسنتهم وتقر فطرهم به سبحانه وتعالى فإذا ما وقع أحدهم في مصيب أو حاجة لجأ إلى الله حتما بفطرته سبحانه وتعالى وإذا قرأت أيها المستمع الكريم في بروتوكولات حكماء صهيون وجدت أن الإلحاد والشيوعية خطة يهودية وضعها كارل ماركس ولينين وهؤلاء الناس آباؤهم حخامات يهود هي خطة مفتعلة أرادوا بذلك أن يحكموا العالم بعد أن يتخلى العالم عن الدين والقيم فلم يبقى لهم يحركهم إلا الغرائز والشهوات فأراد اليهود أن يقودوا العالم من طريق الغرائز والشهوات بعد أن ينفكوا عن الدين وعن القيم إن المسلمون يدعون الناس إلى الإسلام والنصارى يدعون الناس إلى النصراني لا تجد يهود يدعون الناس إلى يهودية بل يدعون الناس إلى الإلحاد، إذن فهي خطة مفتعلة على خلاف فطرة الإنسان وعلى خلاف ما فطر الله الناس عليه سبحانه وتعالى. هذا الاسم الله أقام الله به حجته على خلقه، فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فلما أقروا بربوبيته سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق دعاهم الله تعالى إلى ألوهيته وإلى عبادته وإلى توحيده سبحانه وتعالى أقر الناس بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق لكن الخلق تداول هذا الاسم تقليدا وتلقيناً لو عرفوا مفهومه لو عرفوا مدلوله لوحدوه وعبدوه سبحانه وتعالى الله عز وجل حفظ هذا الاسم في الأرض لحكمه فإذا أراد الله سبحانه وتعالى زوال الأرض وما عليها رفع هذا الاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله هذا الاسم اختص الله تعالى به وتحدى أن يتسمى أحد من الخلق به فقال هل تعلم له سمية؟ هل رأيت أحدا من الخلق تسمى باسم الله؟ حتى في الغرب مع ما فيهم من إفراط في الحرية وعدم التقيد بشيء ذهب رجل إلى سجل المواليد يريد أن يسمي ابنه جض يعني الله الذي يسجل الأسماء امتنع من تسجيل هذا الاسم وقال للرجل اختر اسما غيره إننا لا نكتب هذا الاسم لأحد حتى بترجمته جب لم يتسمى به أحد فهذا الاسم اختص الله تعالى به وتحدى أن يتسمى به أحد من الخلائق اسم الله به يبدأ في كل شيء عند الدخول والخروج بسم الله عند الطعام والشراب بسم الله عند الزبح بسم الله عند القراءة بسم الله في كل شيء يبدأ به بسم الله ولا إله إلا الله أول مطلوب وهي آخر مطلوب هي أول مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله